قيل لها د خ ل الصرح فلما ر أ ت ه حسبته لجهه وكشفت عن ساقيها قال إ ن ه صرح ممرد من قوارير قالت رب إ ن ي ظلمت نفسي و أ س ل م ت مع سليمان لله رب العالمين